عن حارسة بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري قال والجواظ الغليظ الفظ